étend ว Mount! وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ فِي الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار فما كَانَ الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أَكَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُ السُّوءَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثم ما يعيده ثم الى اهترجون ويوم تسف لَمْ يُنْقَلُ نَغَمٌ مِنْ شُرَكَاءَ يَجِبُ شُفَعَاءُ كَالْمُبْشِرَكَاءَ يَجِبُكَ كَافِرِينَ <تصفيق> <وإلى التي تقلن تكلم> Mm. -hmm.